وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظنين بالله ظن عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا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 ولولا رجالهم مؤمنون ونسائهم مؤمنات لم تعلمهم أن تطئهم فتصيبكم منهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته ما يشاء ولو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينةه على رسوله وعلى المؤمنين على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة الطاقة وكانوا أحبط بها وأهلها وكان الله بكل شيء علیمًا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 يبتغون فظلم من الله وربنا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شفاهه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع على سوقه يعجب الزرع عليا غض بهم الكفار